وَاتَّخَذُ مِنْ ذُو النِّعْمَةِ آلهَتَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّ وَلَا نَفَّ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَدْ جَاءُوا بِالْمُنْزَلِ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اتَّبَعَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَّمَ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوتوا كبيرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء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 لنحي به بلدة ميتا ونسكيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 خالدين فيها حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما خلق الله العظيم